فَسَوْفَ فسوف يعلمون 113. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم مِنْ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 115. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون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 117. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وهو ما أنتم له بخازنين 118. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون 119. علمنا منكم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 نار السموح وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حميم مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعلهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون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 وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنق من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إن لم نجّوهم أجمعين، إن لم رآه قدّرنا إنها لمن الغابرين.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 فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 127. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 129. إن فإن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لغالمين فانتقلنا منهم وإنهما لبإماما وَلَئِن قَالُوا كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ آياتنا آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمنين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 اني انا نذير مبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون 114. أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 115. كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون 117. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون